بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن ان انائك انهم مبعوثون ليوم عظيم الا يظن أولئك أن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 كلا إن كتاب الأبرار لفي عينين وما أدراك ما عينيهم كتاب نرقون يشهدهم طرّبون إن الأبرار لفي نعيم على الأراق ينظرون.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 وَإِذَا نَظَرُوا بِهِمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِهِنَّ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُنَاثٍ إِلَّا وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراء ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟